قناة روايات مسموعة على اليوتيوب تقدم الشقاء للكاتب أنتون تشيخف الشفق يؤذن باقتراب الليل وندف كبيرة من الثلج تتطاير في بطء حول مصابيح الطريق التي أضاءت لتوها وتكسو السقوف وظهور الخيل والأكتاف وأغطية الرؤوس بطبقة رفيعة نائمة وقائد الزحافة أبيض من قمة رأسه إلى قدميه أبيض كالشبح يجلس على مقعد القيادة دون أن يتحرك منحني كأقصى ما يستطيع الجسد البشري أن ينحني ويبدو أنه لو تساقط عليه تيار ثلجي منتظم لما فكر حتى إذاك في ضرورة إزاحة الثلج عن جسده ومهرته الصغيرة بيضاء وساكنة أيضا وهي تبدو بسكونها وبحدة خطوط جسمها وبقوائمها الرفيعة التي تشبه العصى في استقامتها أشبه ما تكون بلعبة من لعب الأطفال وأغلب الظن أنها كانت غارقة في التفكير فأي مخلوق ينتزع من المحراث ومن الحقول المنبسطة التي ألفتها عيناه ويرمى به في هذه البؤرة المليئة والأضواء المخيفة وبالضجة التي لا تنقطع وببشر في عجلة من أمرهم أي مخلوق هذا شأنه لا بد يفكر وكان قد مضى وقت طويل دون أن يتحرك أيونة ومهرته لقد خرجا من الإستبل وقت العشاء وما ذلك لم يركب الزحافة راكب واحد لكن ظلال ليل تهبط الآن على المدينة ولون مصابيح الطريق الشاحب يتحول إلى ضوء وهاج وضجة الطريق تشتد ويسمع أيونة التالي زحافة إلى في بيرجس كايا. زحافة؟ وينقبه أيونا ويرى من خلال عينيه المغطات بندف الثلج ضابطا في معطف عسكري وغطاء للرأس ويكرر الضابط كلامه إلى في بيرجس كايا. هل أنت نعم؟ إلى في بيرجس كايا. ويشد أيونا اللي جام دلالة على الموافقة فتتطاير قطع الثلج من على ظهر المهرة ومن على أكتافها ويركب الضابط الزحافة ويقرقع قائد الزحافة ويلوح بالصوت بحكم القادة لا بحكم ضرورة وتشد المهرة عنقها هي الأخرى وتلتوي ساقاها الشبيهتان بالعصة وتبدأ السير في تردد وفي الحال يسمع أيونا صوتا يصيخ به صوتا ينبعث من كتلة من الظلام تتراقص أمام عينيه يقول إلى أين تتجه؟ إلى أين تتجه بحق الشيطان؟ ألزم يمينك أيها الرجل ويقول له الضابط في غضب إنك لا تعرف القيادة ألزم اليمين ويلعنه سائق يسوق عربة وينظر إليه أحد المشاتف غضب ويزيح الثلج عن كمه حين يصطدم ذراعه بأنف الحصان وهو يعبر الطريق ويتحرك أيون على مقعد القيادة كما لو كان يجلس على شوك ويرفع كتفيه ويدير عينيه في محجريهما كما لو كان غائبا عن الوعي كما لو كان لا يعرف أين هو ولما وجد في هذا المكان؟ وقال الضابط متفكها يا لهم من اشرار أنهم يحاولون ما بوسعهم لكي يصطدموا بعربتك ولكي يقعوا تحت حوافر حصانك أنهم يتعمدون ذلك تعمدا ونظر أيون إلى الراكب وحركة شفتيه وكان من الواضح أنه يريد أن يقول شيئا ولكنه لم يقله و أسأله الضابط ماذا؟ و ابتسم أيون ابتسامة كائبة و شد عنقه و خرج صوته خشنا ثقيلا ابني ابني مات هذا الأسبوع يا سيدي ها؟ مات بماذا؟ ودار أيون جسمه بأجمعه إلى الراكب وقال من يدري لابد وأنها الحمى رقد في المستشفى ثلاثة أيام ثم مات إرادة الله ومن الظلمة ارتفع صوت قائلا استدر أيها الشيطان هل جننت أيها الكلب العجوز انظر إلى إن أنت متجه وقال الضابط أسرع أسرع لن نصل إلى هناك إلا في صباح الغد إذا سقت بهذا البطء وشد سائق الزحافة عنقه من جديد وارتفع عن مقعده وقرقع بصوته واستدار عدة مرات لينظر إلى الضابط ولكن الأخير أبقى عينيه معلقتين وكان من الواضح أنه لا يرغب في الاستماع إليه وبعد أن أنزل أيون راكبه في فيبرجسكايا توقف عند مطعم ومن جديد انكمش في مقعده ومن جديد لونه الثلج الأبيض ولون مهرته ومرت ساعة وبعدها ساعة واتجه إلى الزحافة ثلاثة شبان منهما طويلة القامة رفيعان والثالث أحدب قصير يتميلون ويدبون بأحذيتهم الثقيلة على الرصيف وصاح الأحدب إلى كوبريل بوليس أيها السائق ثلاثتنا بعشرين كوبك وشد أيونا اللي جام وقرقع الحصانه لم تكن العشرون كوبكا أجرا مناسبا ولكنه لم يفكر في ذلك لم يعد الأمر يهمه الآن روبل أو خمسة كوبك سيان ما دام معه راكب وصعد الشبان الثلاثة إلى العربة وهم يتزاحمون ويتشاتمون ويحاولون أن يجلسوا كلهم في نفس الوقت ولكن كان لا بد من تسوية المسألة فلم يكن المقعد يتسع إلا لإثنين وبعد الكثير من الاختلافات واللعنات اتفقوا على أن يقف الأحدب لأنه أقصرهم قال الأحدب بصوته المتقطع وقد استقر في مكانه ولفحت أنفاسه عنق إيونا حسنا هيا بنا ثم أضاف بسرعة يا لها من عربة يا صديقي عربتك هذه إنك لا تستطيع ان تجد في بوتروسبرغ بأجمعها عربة أسوأ منها وضحك أيونة وقال إنها ليست مدعاة للفخر ليست مدعاة للفخر حقا حسنا نسرع إذن هل ستقود بهذا البطء طيلة الطريق؟ هاي hey, هل أضربك على قفاك؟ وقال واحد من الآخرين إن صداع يؤلمني بالأمس شربت انا و فاسكا أربع زجاجات من البراندي في منزل دوك مازوف وقال الثالث بغضب أنا لا أستطيع أن أفهم لما تقول هذا الهراء إنك تكذب بطريقة مخجلة أقسم بشرفي أنها الحقيقة إذا كانت القملة تسعل فأنت تقول الحقيقة وفتح أيون فمه في شف ابتسامة وقال شبان يمرحون وصاح الأهدب في غضب ليأخذك الشيطان هل ستسرع أم لا أيها الأجرب هذه طريقة قيادة اضربها بالصوت أيها الرجل اللعنة اضربها بقوة وحس يونى بالأهدب خلف ظهره يدفعه بصوته الغاضب يرتعش وهو يوجه اللعنات إليه وشيئا في شيء يزول شعور أيون بالوحدة وتقل وطأته في قلبه ويستمر الأحدب يلعنه حتى يبدأ يضحك على فكاهة ألقاها أحد زملائه ويستمر يضحك حتى يداهمه السعال ويبدأ زميلاه الطويلان يتحدثان عن فتاة اسمها ناديا باتروفنا وينظر أيون إليهم وينتظر حتى تسود فترة صمت قصيرة فيلتفت إليه من جديد ويقول هذا الأسبوع ابني هذا الأسبوع ابني مات ويتنهد الأحدب ويمسح شفتيه عقب السعال ويقول كلنا سناموت والآن أسرع أسرع أنا و أصدقائي نستطيع أن نتحمل هذا الزحف البطيء متى ستوصلون إلى هناك؟ امنحوا قليلا من الترجيع صفعة على قفاه أتسمع أيها الأجرب العجوز؟ سأجعلك نشيطا لو احترم الإنسان أمثالك فخير له يمشي على قدميه أتسمع أيها الرجل أم لعلك لا تهتم على الاطلاق بما نقول؟ و تدوي على قفى أيونا يسمعها أكثر مما يشهر بها و قائلا شبان يمرحون ليمنحهم الله الصحة و يسأله الشابين الطويلين هل أنت متزوج أيها السائق أنا شبان يمرحون إن الأرض الرطبة هي زوجتي الوحيدة الآن أي القبر ها هو ابني يموت وأنا أعيش إنه شيء غريب لقد ترق الموت الباب خطأا وبدلا من أن يأخذني أخذ ابني واستدار أيون ليخبرهم كيف مات ابنه ولكن عند هذا تنهد الأحدب بارتياح وأعلن أنهم وصلوا أخيرا والحمد لله وبعد أن أخذ أيون النقوده ظل يحدق طويلا في الشبان الثلاثة وهم يختفون في المدخل المظلم ومن جديد أصبح وحيدا ومن جديد لم يملك سوى الصمت وعاد الشقاء الذي هان لفترة قصيرة عاد من جديد يمزق قلبه أقصى مما كان يمزقه من قبل وفي نظرة قلق وألم بدأت عيناء يونالتان لا تستقران في مكانهما ترقبان الجماهير وهي رائحة غادية على جانبي الطريق ألا يستطيع أن يجد بين هؤلاء الآلاف من يستمع إليه ولكن الجماهير كانت تمر به لا تشعر بشقائه وشقاؤه عميق لا حدود لعمقه ولو انفجر قلب أيونا وفاض شقاؤه لا أغرق الدنيا بأجمعيها فيما يبدو ولكن أحدا ما لا يرى فقد وجد الشقاء مخبئا في مكان تافه مكان لا يمكن أن يصل إليه إنسان بشمعة في ضوء النهار ويرى أيونة بوابا يحمل لفة ويقرر أن يوجه الحديث إليه ويسأله ما هي الساعة الآن يا صديقي؟ الساعة قربت العاشرة لماذا توقفت هنا؟ ابتعد عن هذا المكان ويبتعد عيون عن المكان خطوات ويحني جسمه ويستسلم للشقاء ويشعر أن لا فائدة من الاتجاه إلى الناس ولكن قبل أن تنقضي خمس دقائق يعتدل في جلسته ويهز رأسه كما لو كان يشعر بألم حاد ويشد اللجام لا إنه لا يستطيع أن يتحمل أكثر مما تحمل ويقول في نفسه إلى الإستبل إلى الإستبل وتسرع مهرته الصغيرة كما لو كانت تعرف أفكاره وبعد ساعة ونصف يجلس أيون إلى جانب موقد قذر قديم وعلى الموقد وعلى الأرض وعلى أرائك خشبية يغط أشخاص في النوم والهواء ثقين مليء بالروائح العفنة وينظر أيون إلى النائمين ويحك جلده ويندم على أنه عاد إلى البيت مبكرا قال أيون محدثا نفسه لم أكسب ما يكفي حتى لثمني الشفان وهذا هو السبب في أنني أشعر بذلك الشقاء فالرجل الذي يعرف كيف يقوم بعمله الذي أكل ما فيه الكفاية وأكل حصانه ما فيه الكفاية يشعر بالراحة ومن ركن من الأركان ينهض سائق سابق ويسلك حلقه والنوم يغلب عليه ويتجه إلى مكان المياه ويسأله أيونة هل تريد أن تشرب؟ يبدو هذا بالعافية ولكن ابني مات يا زميلي أتسمع؟ هذا الأسبوع في المستشفى إنه أمر غريب ونظر أيون ليرى الأثر الذي تركته كلماته ولكنه لم يرى لكلماته أثراً كان الشاب قد غطى رأسه واستغرق في النوم وتنهد الرجل العجوز وحك جلده كان به عطش إلى الكلام كعطش الشاب إلى الماء فهو أسبوع قد أوشك أن ينصرم منذ مات ابنه وهو لم يحادث أحدا بعدا حديثا حقيقيا إنه يريد أن يتحدث عن الموضوع حديثا جديا مرسوما يريد أن يحكي كيف مرض ابنه وكيف تعذب وماذا قال قبل أن يموت وكيف مات إنه يريد أن يصف الجنازة وكيف ذهب إلى المستشفى لاستلام ملابس ابنه وما زالت لديه ابنته أنيسيا في الريف وهو يريد أن يتحدث عن أنيسيا بدورها ونعم لديه الآن الكثير عن وينبغي أن يتناهد وأن يجد من يستمع إليه وأن يعجب من الزمن وأن يرثى ولعله من الأفضل أن يتحدث إلى النساء فهن يدمعن عند الكلمة الأولى رغم أنهن مخلوقات حمقاوات قال أيون لنفسه دعنا نخرج ونلقي نظرة على المهرة في الوقت متسع للنوم دائما. لا تخف ستنام بما فيه الكفاية ولبس أيونم معطفه وذهب إلى الإصطبل حيث تقف المهرة وهو يفكر في الشوفان وفي العشب وفي الجو وهو لا يستطيع أن يفكر في ابنه وهو وحيد من الممكن أن يتحدث عنه مع شخص ما ولكن التفكير فيه وتصوره ألم محض لا يمكن الإنسان تحمله وسأل أيون مهرته عندما رأى عينيها اللامعتين هل تأكلين؟ حصناً كلي كلي لم نستطع أن نكسب ما يكفي للشوفان فلنأكل العشب نعم لقد كبرت على قيادة العربات كان ينبغي أن يكون ابني هو الذي يقود لا أنا كان قائدا بمعنى الكلمة كان ينبغي أن يعيش ويسكت أيونة وهلة ثم يستمر في كلامه قال بعد حين هذه هي المسألة يا فتاة العزيزة لقد ذهب كازما أيونيتش قال وداعا ذهب ومات دون سبب ما ولا نتصور أن لك مهرة صغيرة وكنت أنت أم هذه المهرة الصغيرة وفجأة ذهبت نفس هذه المهرة الصغيرة وماتت ستأسفين لموتها أليس كذلك؟ واستمرت المهرة الصغيرة تمضغ وتنصد وتتنفس بالقرب من يد سيدها وتحركت لوع وجه يونا فأخبر المهرة بالقصة الكاملة انتهت قصة الشقاء لانطوني تشيخف تابعوني على قناة روايات مسموعة على اليوتيوب دمتم بخير